ب س موسوعه ا ل ن ا م ب ل وما ي د ر ي ك ل ع ل ه يزكى أ و يذكر ف ف ت ع م ا ل ا س ت فأنت غ ن ا ل ه تصدى و م ا عليك ألا يزكى أ و م ا من يسعى و خ شركه ى فأنت الهدى ك ا إ ن ا تذكرة ف شركه ا ء ر دعويه غير ربحيه ذ ا ة مضمون ا ج ت م ا ر ي قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ف ر ه من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم, ثم اماته فاقدره ثم اذا شاء أ ن ش ر ه كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان إ ل ى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه و أ ب ا متى علكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أ ب ي و أ م ه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غ د ر ة ترهقها قتره أ و ل ئ ك هم ا ل ك ث ر ة ا ل ف ج ر ة